يا اختاهون ما كان ابوك امرا سوء كانت امك بغيا يا اختاهون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا